No hey. the فإِنْ أصَابَتْكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ نعم الله علي إذ شهيدا ولئن فضل مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذَمَ كُنْتُمْ لَهُ شُهَدَاءَ وَلَئِنْ أصَابَتْكُم صَغِيرَةٌ مِنْ اللَّهِ عظيمة فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بداخل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نوتي أجرا عظيما